سَلَسِمُوهُ عَلَى الْخُرُطُونِ إِنَّ بَلُوءَنَا هُم كَمَا بَلُوءَنَا أَصْحَابُ الْجَنَّ إِذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَوَفَ عَلَيْهَا قَرَارِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ لَا أصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ألقوا على حرفٍ إنكم صارمين فوَقَلَقُوا هُمْ يَتَحَافَتُونَ أَلَّا يَدُخُلَنَّ هَالْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِصْتِينَ وَغَدَوْنَ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّ لَضَالِّنَ اللون بل نحن محلومون قال أأوثقهم ألم أقل لكم لو لا تشبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوون قالوا يا ويلنا إنا كنا قاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعين أم لهم شركاء فليأشوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن مساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون